أن تقدم لكم الثرث الثالث والثفعين من شرش كتاب ذات المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشمسيئي وقد سرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من امتداء كتاب الفدية إلى قول الصدق رحمه الله تعالى ويبزق قول بكل مكانه نسأل الله تعالى أن ينفعنا أم أمامك والآن معكم بسم الله الرحمن الرحيم الله لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المؤلك عليه رحمة الله باب الفدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب الخدية الخدية ما يدفع أو يبذل لقاء الشيء ومنه فداع الأسير وكأن الإخلال بالمحبورات يوجب الضمان على المكلف فيما ورد الضمان في تحلقه لشعره ونحم ذلك من المحظورات فكأنه إذا أدى ما أوجب الشر عليه لقاع هذا الإخلاب قد هدى وقوله رحمه الله باب الفدية أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالفدية أي يجب على المحلم في الحج والعمرة إذا أخل بالنحذورات والأصل بهذه التسمية قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نصف فسم الله عز وجل ما يكون من الحاج والمعتمر لقاء إخلاله بحلقه لشعره فدية فقال العلماء باب الفدية نعم يخير بفرية حلق وتقليم وترطية رأس وطيب ولبس مقيق بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل نسكين مجد بر أو نصف صاع من ثمر أو شعير أو ذكش شاك يخير بفرية حلق تقول رحمه الله يخير بفرية حلق أي أن الله عز وجل خير المكلف فيما يدفعه لقاء إحلاله بمحظور الحلق فإذا حلق رأسه أو نتفى شعر إبطيه أو حلق عانته أو قص الشعر فإننا نقول عليك الفدية وهذه الفدية فدية تخيرية والفدية منها ما يكون المكلف فيه مخيرا كفدية الآذان وفدية جزاء الصيف وكذلك منها ما يكون على سبيل الترتيب كما أوجب الله عز وجل على من يجد الهدي أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله يخير بفدية حلق الأصل في هذا التخير قوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجاءت أو للدلالة على التخيير أي إن شاء افتدى بالصيام وإن شاء افتدى بالإطعام وإن شاء أفتدى بذبح نسيكة وأكدت السنة هذا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من قوله أنسك نسيكة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وجاء نفس السنة موافقا لنا في الكتاب ولذلك قال العلماء الفدية في الأدى تخييرية فلو قال أريد الإطعام لا نرزمه بالصيام ولو قال أريد الصيام لا نرزمه بالإطعام فلو اختار أي واحد من هذه الثلاث فلا حرج عليه لأن الله خير نعم يخير. و... يخير بفدية حلق وتقليل يخير بفدية الحلف إذا حلق شعر رأسه أو قصه أو نتفذ أو حلق شعر سائر البذن أو قصه أو نتفذ بأي موضع من, من البذن هذا الحلق وتقليم أي تقليم الأظهار لأن الله عز وجل جعل تقليم الأظهار من التفذ فقال سبحانه وتعالى في المتحلل ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتير فلما قال أن يخذوا كفتهم أنبه على أنهم أثناء إحرامهم بالحج كان عليهم ذلك بمعنى أنهم تاركين لأظهارهم وشارتهم وهيئتهم ولذلك قال العلماء يحضر تقليم الأظهار كما تقدم معنا في المحذورات فلما حرم الله على المحرم بالنسق أن يحلق شعر رأسه وجعل الفدية لقاء الإخلال بحلق الشعب فإن الإخلال بالمحذورات يعتبر هذا الدليل أصلا في التنبيه على وجود الفدية فيه فكأن الله عز وجل أورد الفدية لحلق الشعب لكي ينبهها على النفذ وهي مسألة القياس فكما أن المكلفة أثناء إحرامه بالحج والعمرة إذا أحرم بالحج والعمرة وتلبس بالنفذ وحرم عليه أن يخلق شعره أو يأخذ شعر من شعر بذنه وحضر عليها أن يقلم ألفاره فإذا اعتدى لمخالبة الشرع هنا كان معتديا في الآخر مثله سواء لسواء فإذا خاضب الشرع بالضمان في قص الشعر وحلق الشعر من شائر البذن فكأنه يقول ألشقوا بهذا ما كان في حكمه إذا لا يعقل أن تقول له هو محظور عليه أن يقلم أظهاره ومحظور عليه أن يتطير ومحظور عليه أن يلفس المخير فإذا حلق شعر رأسه تقول عليه الفدية وإذا غطى رأسه أو لبس المخير تقول لا فدية عليه يكون هذا من التفريق بين المثماتلين وقد عهدنا من الشر أنه يسكت عن المثل حتى يؤجر المشهد بالاجتهاب والقيام ولذلك النفوص ورد في السنة بشدية القياس لكي ينبه لكي يكون هناك أجر للمجتهد بإلحاق النظير بنظيره كما قال عمر رضي الله عنه يا أبي موسى اعرف الأشلاه ثم قس الأمور بنظائرها في كتابه المشهور وقد ذكره الإيمان المقيم في أعلام الموقعين وبينا في أكثر من صفحة حجية القياس وأورب أدلة السنة وأن الشرع يفكث عن المثل حتى بها بعلة المثل على أنه آخذ حكم أصله وعلى هذا فإنه لا يستقيم أن تقول إنه إذا حلق شعر رأسه عليه الخدية وإذا تطيب ولبث المخيط وغطى رأسه وقلم أظهاره تقول لا شيء عليه لأن الكل محضور والكل نهى عنه الله عز وجل وحرمه على المحرم كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم ونبه الكتاب عليه كما في تقديم أظهار فإذا قلت وجدت عليه انتبه هنا بنص الكتاب فإن نص الكتاب يعتبر تنبيها على أن ما مثل ذلك أخذ حكمة كما نص على ذلك جماهير أهل العلم رحمة الله عليها فقالوا في حلق الشعر الفجيس وفي تقليم الأظهار الفدية وفي الطيب وفي لبس المخيط وترطية الرعب لأن الكل جاء بمرتبة واحدة في الشر حيث حرم الله عز وجل على المحرم أن يفعل هذه الأشياء فإذا فعلها متعمدا فإنه يزم ثم ننبرته إلى حديث كعب بن غجرة الثابت في الصحيحين أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر من على رأسه فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى ثم قال له أطعي ستة بن ساكين أو ثلاثة أيام أو أنسك نسيته فهذا مريض ومعذور ومع ذلك احتاج إلى حلق شعري وخاطبه الله بالخديه فمن كان منكم مريضا أو به أذن من فهو مع كونه معذورا يقاطبه الشرع بالخدية فما ظنك بمن اعتدى وتطيب عامدا متعندا أليس هو أحرى بالخدية ولذلك قالوا إن قياس الأولى يقتضي الحاق من أخل بهذه المحذورات بمن حلق شعر رأسه بدون إشكال أو ريب نعم وتغذية رأسه وتغذية رأسه كما قلنا فأن يلبس عمامة أو طاقية او يضع حائلا على الرأس من سائر الغطاء فإنه يعتبر منتهكا للحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس العنائم فلما نهى صلوات الله عن نبس العلامة والعلامة معقودة من عم الشيئة سنيت بذلك لأنها فعم الرأس بالتغطية قال من غطى رأسه فإنه قد وقع في المخلور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم بالفذية فكما أنه إذا حلق رأسه مع وجود العذر لذهمته الفدية فلأن تجب عليه الفدية إذا غطاه من باب أولى وأحرى خاصة الإذن وكله عذر نعم وطيبه وهكذا الطيب سواء وضعه في, في بدنه في رأسه أو في مغابنه فإنه يفزمه أن يفتدي الفدية التي نفى الله عز وجل عليها فدية الأذى نعم ونبس مخيطهم وكذلك لبس المخيط فجميع هذه الأسياء كلها حضرة على المحرم قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القبصة ولا العمائن ولا السراولات ولا البران ولا الخفافة إلا أحد لا يجد المعنيه فليلبسوا الخصفين وليقطعهما أسفل من الكعدين ولا تلبسوا من الكياب شيئا نفسه الزعفران ولا الورث فحرم تغطية الرأس وحرم لبس المخيط وحرم الطيدة في البذل والثياب فدل على أن هذه الأمور كلها تعتبر محظورة وهي في حفل واحد فمن أخلى بواحد منها كان كما أخلى بغيره سواء بسواء نعم بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل نسكين مدبر أو نصف صاع من ثمر أو شعير أو ذبششة بين صيامي بين الصيام ثلاثة أيام يخير بين الصيام ثلاثة أيام نقول له اختر إما أن تصلنا ثلاثة أيام حيث شئتك فالصيام لا يتقيد بمكة ولا يتقيد بحال إحرام ولا يتقيد بالزمان ولا مكان لكن ينبغي عليها أن يفادر لاشتغال الزمه وإبراء لها ولا يجب أيضا في هذا الصيام أن يكون متتابعا فلو اليوم يوم السبع القادم اليوم الثاني السبع الثاني الذي بعد اليوم الثالث فلا حرف سواء وقعت الثلاثة متتابعة أو متفرقة لأن الله تعالى قال فبدية من صيام وأطلق وقال صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة أيام والقاعدة أن المطلق يبقى على الأطلاق حتى يرد ما يقيده ففي القرآن إطلاق في الصيام وفي السنة إطلاق في الصيام فإطلاق القرآن في قوله سبحانه ف قيدته السنة بقوله عدد السلام سم ثلاثة أيام فقيدته في الع ولم تقيده في الوف فلم يقل سم ثلاثة أيام متتابعة فلم يقيده بالوف ولم يقيده بالمكان فلم يقل سم ثلاثة أيام في حدقه أو سم ثلاثة أيام في عمرته ولم يقيده بمكانك ثم ثلاثة أيام بمكة أو ثم ثلاثة أيام مكان إخلاله فأصبح هذا الصيام له جملة من الأحكام أولا أنه لا يتقيد بمكان معين فلو أن يصوم حيث شاء وثانيا أن الواجب أنه مقيد من الثلاث وهذه الثلاث لا يشترق فيها التتابع فإن صارها متفرقة أو متتابعة فلا حرج عليه في ذلك وهذا الخيام جعله الله عز وجل على الخيار فإن اختاره ولولي أكثر من الحديه فلو كانت عليه ثلاثة شديات فأحب أن يصوم تسعة أيام فلح رج أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين هذا الخيار الثاني نقول له يصوم ثلاثة أيام حيث الشئ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نفسه صاعد أطعم ستة مساكين الأصل فيها قول تعالى أو صدقة فينا. فإن صدقة نكرة ولذلك يقول الظلماء النكرة تفيد الجموم كما يبقى هذا في القصول فهذا يسمى أي صدقة ولذلك يقولون إن القرآن لما ورد بالصدقة ورد بها على سبيل العموم أي يمكان قليلا أو كثيرا فجاءت السنة وخصصت والسنة تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين إجماله تقيد مطلقه وتخصص عمومه وتبين إجماله فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل له فهذا من بيان السنة للقرآن فيقوم بتقييد المطلقات وتخصيص العمومات وبيان المجنلات فلما قال سبحانه أو صدقة شملت الصدقة قليلة أو كثيرة فلو سكت القرآن على هذا وسكت السنة عليه كان أي صدقة تجي لكن لما جاء من الله صلى الله عليه وسلم وقال أطعم ستة مساكين لكل مسكين قال أطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصر فإذا كان الفرق ثلاثة آصر ويفرق بين ستة مساكين فمعناه أن لكل نسكين نصفاء وعليه قالوا قدية الأذى يعطي نصفاء من تمر أو شعير أو قره أو, أو غيرهم فلذلك لما قال عليه الصلاة والسلام أطعم فرقا بين ستة مساكين دل على أمنه يعطي لكل نسكين نصفاء لكن قوله أطعم فرقا بين ستة مساكين لم يحدده صلوات الله صلى الله عليه لم يحدد الإطعام بمكان فليس بواجب على من نزلت وهذه الفدية أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرام بل إنه إذا أطعم ستة مساكين في أي مكان أجزأ ففدية الأذاء في الإطعام والصدقة لا تختص بالحرام ولذلك لو أطعم المساكين في الحرم وغيره فإنه يبرئ زمته بذلك الإطعام أطعم ستة مساكين وهكذا لو كانوا فقراء فإنه يزيد أطعم ستة فقراء ولذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم ستة مساكين لأن, لأن المسكين يعتبر أخط حالا من الفقير فإذا جد يقعها من المسكين فمن ذلك أولى أن يطعم الفقراء والسبب في ذلك أن المسكين عنده يصل به الأمر إلى الضيق لكن لا لا يجد قدر كفايته الكاملة يجد بعض كفاية ولكن الفقير قد لا يجد كفايته ولذلك جعل الله المسكين أطول حال من الفقير فقال سبحانه وأما السفينة فكانت لما ساكين يعملون في البحر فأثبت لهم وصل المسكن مع كونهم يملكون السفينة ولذلك يقولون إن المسكين أحسن حالا من الفقير وهذا على الصحة قوله العلماء فالفقير لا يجد كفايته ولكن المسكين يجد لا يجد لا قوته ولا أقل القوت في بعض الأحيان بل قد لا يجد شيئا ويطب بكونه فقيرا ولكن المسكين يجد دون الكفاية فلا يجد قدر الكفاية يكون مسكينا وكان نفس النبي صلى الله عليه وسلم على المسكين لذلك التنبيه على من هو أدنى وأحرى فكأنه مما هو على من هو أدنى فكأنه يقول أطعم ستة منساكين وإن شيء أطعمت ستة فقراء إمان لكل مسكين مد بر أو نصف فاع من تمر أو شعير يلاحظ أن المصنف رحمه الله فرق بين البر وبين غيره فقال مد بر نصف صاع من شعير أو غيره والصحيح أن نصف الصاع لأي طعام شاء يسمن التمر والبر والشعير وأنه لا فرق بينها والدليل السنة الثابتة عليه الصلاة في الصحيحين أطعم فرقا بين ستة مساكين فإنه لما نص عليه الصلاة على الفرق دل على أن ما دونه لا يجبيه إذا لو قلت إن مد بر يجزي لكل مسكين لكان الإطعام صاعا ونصف من بر وثلاثة من غير البر والصحيح أنه لا يجزي أقل من ثلاثة آصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعن فرقا بين ستة مساكين دل على أن ما دون الفرق لا يجزي فلو قلنا إنه يجزي مد البر فإن هذا يؤدي إلى أنه دون الفرق يجزي وهو خلاف ظاهر السنة وقد قال به بعض الصحابة اجتهادا كما هو فعل معاوية رضي الله عنه وعرضاه وخالفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ذلك ولا شك أن العمل لما قال به جمهور الصحابة مع أنه موافق لظاهر السنة ولذلك لا وجه للتفريق بين البرج وبين غيره أو غرش شاكمة الخيار الثالث أن نقول له يذبح شاتا وفي الشات مسائد أولا أن هذه الشات يشترك فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر فلا يجدي أقل من المسنة من المعنى والجدع من الضعف فإذا أراد أن يذبح من المعنى فإنه لا يجدي أقل من سنة ما كان منها دون السنة وإذا أراد أن يذبح من البقر فلا يجدي ما دون السنتين ما دلغ السنتين ودخل أسلائنا وأما بالنسبة لجذع الإبل فلا يجدي أقل مما دخل في الرابعة وطعن في الخامسة هذا بالنسبة للجذع من الماز والبقر والإبل أما بالنسبة للضعم فإنه يجي فيه الجذع وهو ما تم له ستة أشهر فأكثر فإذا أراد أن يذبح الشاك يخير بين أن يذبح من سنة من الماعي وبين أن يذبح جذعة من الضعم قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا من سنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعم وعلى هذا فليست كل شاث تجزي فلو ذبح جفرة من المعز لا تجزي ولو ذبح العناق لا تجزي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الصحيح لما سأله أبو بردة رضي الله عنه أنه ذبح العناق فقال له تجزيك ولا تجزي غيرك تجزيك ولا تجزي غيرك فدل على أنه لا يجزي بالنسبة للماعز. ما كان دونها السنه التامه وهو المشن وامن بالنصف للبقر فيجزي سبعها وكذلك الابن يجزي سبعها فلوجبت عليه سدين وكانت عليه ثلاث اخلانات فاشترى ثلاثه اصفاء البعير او ثلاثه اصفاء بقره فانه يجزي ذلك اذا بلغ البعير وبلغت البقره السن المعتبر هذا بالنسبة للشاك يجبيه الشاك والسبع من البدن والبقر لقاء هذه الخدية ولو كان عليه أكثر من محضور وبلغت محضوراته السبع فتكررت له في حج وعمره وبلغت سبعا وأراد أن يضبح ناقة أجزأت عن جميع هذه المحضورات وهكذا لو أراد أن يضبح عنها بقر كما بالصحيح من حديث جادر رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يشتركون السبع بالبعيد فدل على أن سبع البدنة يدبع عن شارع وكذلك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر والبقر منزل منزلة البعيد وهذا عليه قضاء جناهير السلف والخلق رحمة الله على الجميع فيزديه في فدية العذاة أن يزدح حساته وهو الخيار الثالث فأو يزدح سبع البدنة أو يزدح سبع البقرة والدفش يزده في أي موضع ومن هنا تختلف الفدية عن هدي التمتع والقران ودف الجبران فهدي التمتع وهدي القران ودف الجبران لا يجدئ دفعه إلا بمكة وداخل حدود الحرم فلو دبح هدي التمتع خارج حدود الحرم كأن يزبحه في عرفات أو يزبحه في التمئين خارج حدود الحرم لا يزيه ويكون الصدقة من الصدقات ويلزبه أن يكون ذبه داخل مكة ولذلك قال الله تعالى هدياً بالغ الكعبة ومثل ذلك جزاء الصيف لأن الله نص فيه ببلوغه للكعبة والمراد بقوله سبحانه هدياً بالغ الكعبة أي بالغ حدود الحرام ينبا بإطلاق الجزء على الكل كما قرى سبحانه تد في يد أبي له والمراد أطلق الجزء وأراد الكل وكقول لا لا قال عليه الصلاه والسلام لا سبقه لا لا سبقه الا في خف أو حادث فاطلق الجزء وعارض الكل فقوله هذه مبالغه الكعبه ادباله حدود الحرب وقد قال عليه الصلاه والسلام ان حرصها هنا وفي جاد مكه كلها من حرص وفي جاد مكه وشعابها كلها من حرص فدل على انه يجوز ان يذبح الشاه الواجبه عليه في الجديه في في الهدي والهدي التمتع والقرام جزاء الصيد كما ذكرنا بمكة وأما ما أداها من فدية الأذى وانحيها فيجزيه في أي مكان أما الضليل الصريح الذي يدل على أنه يجزيه أن يذبح فدية في العذا خارج مكة فما ثبثت الصحيحين من حديث كعب بن عجرة فإنه عانى الحديثية لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه ما أصابه وهو دون الحرم لم يطلق الحرم بعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نسيكا, نسيكا النسك هو الذبح ومنه قول تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي كما قال تعالى وصلي لربك وانحق فالنسك المراد به الذبح فقوله أنسك نسيكا أي يذبح ذبحي ولم يقل له بمكة ولم يقل له بالحرم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حادث فلما أطلق صلوات الله عليه وسلم عليه قال علماء يجزيه أن يذبح الشاكة في فدية الأذى والحق والتقصير ونحيه في أي موضع شاء في أي موضع شاء ولا يذبع أن يكون ذبحه بمكة فإذا ذبحها فإنه قد أدى معله وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تكوينه بدراهن يشتري بها طعاما فيضعن كل مسكين مدا أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما وبجزاء صيد بين مثل إن كان وبجزاء صيد بين مثل إن كان نحن قدلنا أنه لا يجوز للمسلم في الحج والعمرة أن يقتل الصيد وهذا ترتيج من المصنف رحمه الله بدأ بالمحذورة التي في جسد الإنسان وفي نفسه من الحل والتقليل والتطيب وتغطية راس لفس المخير ثم انتقل إلى ما يحتاجه لبدله وهو جزاء الصيد فقال إذا أخلى بجزاء الصيد ففي جزاء الصيد يكون تكون الفجة تخيرية والمراض بذلك أن يقتل المشرم صيدا وإذا قتل المحلم صيداً ربعاً يشترب أن يكون الحيوان من الصيد ولذلك بعض الناس اليوم يسأل إذا كان في سيارة وهو محلم بالحد والعمرة ثم يساء الله أن يقتل شاف في الطريق فالشاف ليس من الصيد نحن نتكلم على الصيد فلو قتل حيواناً أصله من المتوحش الذي هي الصيود. وأما ما عدى الصيف من خوانة المستألثة التي تكون في مع الآدمين كالإبل والبقر والغنم فهذه لها شكم الضمان الشخصي فلو صدمها بالفيارة لا يجب الضمان الصيف في هذه لأنه مست لصيف وإنما حرم عليه قتل الصيد وإذا يجوز لك وأنك محرم أن تذبح الشاف لضيوفك أو تذبح في السفر أو تتنحر البعيد لك أو لضيوفك أو لرفقته فلا حرج عليك في هذا فالمس فمحله قتل الطير لكن ماذا لو كانت في سيارتي فرططمت فيه حمامه لو كانت في سيارتي في سيارتي فارططمت فيه قطيط في في فقتلها او دهست ارنب او نحو ذلك من الحيوانات سواء من الطيور أو غيرها من الحوادث ك الشيء مثل الدب والوعول والضباء فصدم مثل هذا وقتل أو أطرق النار عليه فقتله فحينئذ يقع السؤال قد أهل بما نهاه الله عز وجل عنه من قتل الصيد فمن الذي ينزمه إذا قتل المحرم الصيف ينظر إلى الموضع الذي قتل فيه الصيد. ويفشك عن شخصين عدلي إثنان من العدود من الرجال دون النساء لأن مثل هذه الأمور يطلع عليها الرجال أكثر من النساء والحكم في شهادة حكمهم خاص بهم إثنان ذوى عدن منكم فيأخذ إثنين من العدود الذين لهم معرفة في الموضع الذي قتل في الصيف فإن لم يتيسر له فاختلف العلماء قال بعض العلماء يجيه من أي موضع بل حتى ولو تيسر له في الصيف وذهب إلى غيره كما أثر عن عمر رضي الله عنه في قضائه فلا حرج وقال بعض العلماء الاثنان يمكن أن يكون هو واحد منهما مع آخر إذا كان أبنى فيحكم على نفسه واستشدوا بذلك في قضية عمر رضي الله عنه في الموضع وغيره فالمقصود يأخذ هذين العدنين وينظران في هذا الشيء الذي قتله من الصيب هذا الشيء الذي قتله من الصيد إما إن, أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام أو لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام فذهيمة الأنعام المنصد الإبن والبقر والغنى فينظر كمان في هذا الشيء الذي قتله ما هو الذي يماسله من بهيمة الأنعام فإن, فإن كان مثلا فيس جبل فإن كان ينظرون في حجم يجدون أن الذي يماثل يماثله كيف مثل الناع مثلا فيقولون حينئذ مثله الشعار ماعز أو الضعن الطلي مثلا ثم ينظرون أيضا إلى مثل من البقر كان يكون بقر وحش أو غزان أو ريم قتل غزانا أو ريما أو وعلا فينظرون فيه إلى ما يعادله فقالوا عدل حمال الوحش وبقر الوحش البقرة فحينئذ نوجد عليك بقرة أو ينظرون إلى أنه قتل نعامة فيقولون عدل النعامة البعيد فكل شيء من هذه الصيود التي لها عدل ومثل يحكم له يحكم عليه بذلك المثلين فالمرحلة الأولى أن يدخل عادلين الثانية بعد وجود العدلين يقوم العدلان بالنظر فيما قتل ومن الذي يماثل المقتولة فإن كان له مثلي من بهينة الأنعاب من إذن أو بقر أو غنمه حكما عليه لذلك المثلي فإذا أصر الحكم أن عليه شاثر يقولان له عليك شاثر ويحددان له هذه الشاثر مطلوبة فإذا حدده نقول لله أنت ذو الخيار إما أن تذبح هذه الشاك بذكة وتتصدق بها على فقراء الحرام هذا الخيار الأول أو تقوم الشاك بالنقذ فقيمتها مثلا فرضنا مئة ريال أو مئتين أو ثلاثمئة المبلغ الذي تبلغه يقدر به الطعام فيسترى به آصع من الثمر فرضنا النصطاع بعشر ريالات فحين إذن إذا كانت قيمة الشاة مئة ريال فيكون عليه عشرة آصر فيعطونه الخيار الثاني يقولون له إما أن تلبح الشاة بمكة أو تطعن عشرة آصر لكل مسكين ربع صاع وقيل النصطاع الصاع خلاف مدنان العلم رحمة الله عليه فإذا قلنا بالربع صار يكون الذي عليه أن يطعم إذا كان عشرة آسة لكل مسكين ربع صار يكون عليه طعام كم مسكين أربعين مسكين فيقال له إما أن تذبح الشافة بمكة أو تطعم أربعين مسكين بمكة على خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم أو تصوم عذلة كل مسكين يوما فإن قلت نصف صار يكون حينئذ عليه كم يوم 20 يوما وإن ربع صار يكون عليه أربعون يوما فيقال له إما أن تذبح الشاف بمكة أو تبع أربع المساكين الذي هو عز قيمة الشاف أو تصوم من الأيام عدل نصف أو الربع على قول ابن مالك الله عليه أرجح أكثر من واحدة الربع أن عليه ربع الصاع لكل مسكين وإن هذا تكون يكون جدأ الصيد تخيريا وليس بعله ليس بالترتيب وإنما هو بالتخير فيقال له إن شئت أخرجت العدل والمثل ولا نلزم الخدين عين وإن شئت أطعمت وإن شئت صمت عدل الأيام عدل المساكين الذين وجد عليك إطعامهم هذا بالنسبة لقتل الصيد إذا كان له مثل لكن المشكلة لو لم يكن للصيد مثل كأن يكون مثلا العصافيك فالعصور حينما تنظر إليه لا يؤادل شاكا ولا فقرة ولا دعيرا فهذا مما لا مثل له من بهينة الأنعام والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يختم به لو أبني منكم هديا فالغ الكعبة أو كفارة الطعام المساكين أو عقل ذلك الصيام فإذا كان لا مثل له من بهينة الأنعام يقولون ينقطع الخيار الأولى وهو بهينة الأنعان وحينئذ إذا كان إذا كان خفت العصورا نقول للحكمين قدر قيمة العصور فيقدران أن قيمة العصور عشر ريالات فنقول له أنت بخيارين إما أن تطعم للعشرة تشتري بها فربنا أن العشرة تعادل صاع فنقول له حينئذ خذ الصاعة وأطعم المساكين إما ربعاً أو نسخاً إن قلنا بنصف فحينئذ يكون عليه كم, صاع... كم مسكين إذا كان الصاع الواحد يكون عليه مسكينين أن مسكينين لأن قيمة العصور عشر ريالات والعشر ريالات قيمة للصاع الواحد فإن كان عليه نصف صاع بكل مسكين فمعناه أنه يطعم مسكينين وإن قلنا ربع صاع يطعم أربع... حينئذ أربعة مساكين لأن لكل نسكين ربع صعب فعلى هذا يقال له إما أن تصوم يومين على أن الواجبة النسط أو تصوم أربعة أيام على أن الواجبة الربع هذا بالنسة إذا لم يوجد للمقتول من صيد البدل مثل من بهيمة العمان وعليه قالوا أن قتل الصيد إما أن يكون بمثل فيخير بين ثلاثة أشياء المثل عزله من الطعام او عزله من الصيام واما اذا لم يجد له مثل فانه ينتقل الى الاطعام او عزل الاطعام من الصيام هذا بالنسبة لجزاء الصيد او تقوينه بدراهم يشتري بنا طعاما فيضعم كل مسكين ودى وبجزاء خيض بين مثل او بين مثل ان أي له مثل نعم أو تقويمه لدرائه الإنسان أو تقويمه تقويم المثل على أصحة قوال العلماء لأن هناك قول يقول يقوم الصيد والصحيح أن الذي يقوم هو المثل لأن المثل هو الذي وجد والله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل وهناك فرق بين أن الصيد وبين أن نقوم به مثلان عام لو فرمنا مثلا وقتل خمار الوحش خمار الوحش إذا عددته ببقرة تجد قيمة البقرة مثلا خمسمائة ريال لكن خمار الوحش صيد وعزيز وقد يكون غاليا فقد تصل إلى مثلا بقرة الوحش قد تصل إلى سبعمائة ثمائمائة ريال فحين يكون هناك فرق بين قيمة اللذل وقيمة الصيد ولذلك اختلف العلماء هل العبرة بقيمة الصيد؟ أو العِدْرَ بقيمة المثل والصحيح أن العِدْرَ بقيمة المثل لأن الله عز وجل أوجب عليه أن يُخرج المثل الذي هو عِدْلُ ما من ذهينة الأنعام فلما وجب عليه أن يُخرج العِدْل وهو من ذهينة الأنعام صارت ممتته مشغولة بالعِدْل للذهينة الأنعام لا بالصيف لأن هذا العِدْل وقع بَدَلاً عنه فحين يكون بَدَلْهن عن ذلك الذي وجب عليه فيبزم بالنظر إلى قيمة ذهيمة الأنعام المثري من ذهيمة الأنعام لا إلى قيمة الصيد المقطوب أو تقويمه بذراهما يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين ملا أو تقويمه بذراهما يشتري بها طعاما وهذا يرجع في التقويم إلى قول أهل الخبرة والأصل في الشريعة الإسلامية في القضاء وفي مثل هذه النسائل وفصل الخصونات أنه إذا احتيج إلى التقديرات أنه يرجع إلى أهل الخبرة والنظر فلا يقبل تقدير كل أحد وإنما يسأل عن الخبرة كم هذا العزل أو النثل من برهيمة الآن عنه فمثلا لو قررنا أن المشرب يرى أن الشاعر تساوي 300 ريال لكن أهل الخبرة قالوا قيمة 400 ريال او خمسة أفرياء فلا ينففت إلى تقديره هو وإنما ينظر إلى قول أهل الخبرة لأنه يرجع في كل فن وعلم إلى أهله فقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله على هذه المثلة أن الشرء يأخذ بشهادة كل قوم فيما يخلص بهم فإذا شهد الشبود العذول أهل كل صنعة بصنعته اعتد بشهادة وأخذ بها فلا ينظر إلى تقديره هو وإنما ينظر إلى تقدير من له خبرة ونظر فيطعم كل مسكين مدة فيطعم كل مسكين مدة وهو ربع الصاع ملء اليدين المبسوطتين ملء اليدين المتوسطتين لا مقبضتين ولا, مقبضتين ولا مبسوطتين وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا على هذه المثلة في الزكاة فهناك ربع الصاع الذي يسمى بالمد النبوي هو أصغر المكايف النبوية وهو الذي كان من الله صلى الله عليه وسلم يتوضع به وهناك الصاع الذي يعادل أربعة أمداد وهناك المدة الكبير وهو موجود في زماننا والمدة الكبير يعادل ثلاثة آصر فأصلح المدة الكبير يعادل من المدة الصغير اثني عشر صاعا صغيرا اثنين عشر مدًا صغيرًا وهذا موجود يعني إلى زماننا ويقال الصغير المد النبوي ويقال بالمتوسط الصاع الصاع النبوي الذي كان يقتصد به صلاة الله يستمع أو يصوم عن كل مد يومًا أو يصوم عن كل مد يومًا سواء أوقع الصيام المتتابعة أو متفرقة ورما لا مثل له بين إطعام والصيام ويخير فيما لا مثل له بين إطعام والصيام لأنه سقط المثل لكأذره ولأنه لا مثل له فالله أوجب المثل إنه جد فأما إذا كان عصورا ولا مثل له فحينئذ لا يجزمه إلا الإطعام وعدل الإطعام من الصيام وأما دم المتعة والقرام فيجب الهديو وأما في دم المتعة والقرام فيجب الهديو لأنه لازم بالترتيف فهذا مما لزم لزم بالترتيف والأول لزم بالتخير. ففي التمتع والقران يجب عليه أن يدب خشاة الصفة التي ذكرناها يشترك أن تكون بلغت سن المعتبرة وأن تكون سالمة من الريوب وأن يكون هدي القران والتمتع دبته بمكة ونحره بمكة فهذه أمور لا بد من توفرها للحكم ببراءة ذمته من هذا الواجب فاذا نهض الشاك فانه ينتقل إلى البدل فليست بلاد على التخيير وانما هي لازمه على الترتيب لأن الله رتبها في كتابه في آية البقره في التمسك فمن لم يجد للصيام فصام ثلاثة... فاستيسر من الهدي فمن لم يجد للصيام ثلاثه ايام فالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل الحاضر المسجد حرام نعم. فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام فإن أدن الهدي ولم يجد كأن ذهبا ليس عنده مال يحسري به الهدي بالنسبة له وهو في الحد والعبرة به وهو في الحد فلو كان عنده مال لبلدي لم يؤثر كما في المتيمن فإن المتينم إذا سافر وفقد الماء السفر فإنه يجده في بيته وفي الحضر فوجدانه في بيته لا عدرة بي إن من العدرة بحاله حينما خوطب وأزل والعدرة بقدرته بن هادي للعلماء في هذه المسألة أقوال الصحرها أن العدرة بصديحة يوم النحر فإذا أصلح يوم النحر وليس عنده قدرة على شراء الهدي أصلح فقيرا فإنه لا يذبه الهدي وقيل بمجرد إحرانه لعبرة بالإحران وفائدة الخلاف أنه لو كان غنيا قد يوم النحر ثم افتقر يوم النحر بسرقة ماله أو وجود غرامة عليه فذا هذا ماله في تلك الغرامة أو احتاج رفيقه إلى مال فأخذه واستنفذه في سفريه ونحن ذلك فحينئذ إذا قلنا العبرة بإهلاله وجب عليه الهدي عينا وأما إذا قلنا إن العبرة بصبيحة من النهر فحينئذ ننظر إلى حاله صبيحة من النهر لأنه حينئذ يلزمه التحلل من نسكه بالهدي وعلى هذا فإذا كان صبيحة يوم النهر فقيرا أو معترا فلا يلزمه الدل وكذلك أيضا لو لم يجد الدماء فبحث عنده المال ولكنه لم يجد الشاك ولم يجد السبع البدنة ولا سبع البقرة فذهب إلى السوق فلم يجد شيئا فحينئذ يردمها من ينتقل إلى البدن ويففق عنه الدم إذا نضت أيام التشريقي ولم يجد